أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م ا ل ذ ي ن ق ا للعلوم و ا إ خ و و ا ن م ق ه أ ع ن ا ق ت ل و ك ف ا س ك م ا ل م و ي ه ا ي ا ل ذ ي ن ق ت ل و في سبيل الله امواتا بل احياء عند ر ب يوزق بما الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا ب ذ م من خ ل ف ذ م أ ن ل ا ولا خوف عليهم ولا يحزنون يستبشرون بنعمه من الله وفضل وامن الذي نستجاب لله والرسول من بعد ما اصابهم القرش ح أحسنوا للذين ي منهم و ك واتقوا اجر ع ي م الذين قال لهم الناس إ ن الناس قد جمعوا لكم فاخشون فزادهم إ ي م ا ن ا وقالوا حسبنا الله و ن ع م ت